والله ان حصلت امور يامي والله ان حصلت امور والله والله ان حصلت <تصفيق> امور انني اوحى باياتي عام باسولاي نصاب امر كم فارس ارضاب حقل سي لا افشاء جه شواله ميرلعوني والله والله والله ہے والله والله الله اماس انصروا الماضي للاجعدي اقض صار حقا ما مرى بل لما ابصق يوم من الظل علي ام باصرم ظلم مسلم من وسالي لا صوت لم أنسى لما مادت الحوراء عباس قد ضغت من الأرجاء حيث الظالى والخيل والأعداء ساف العطاش أين منك الماء فاسمع جواب баб аллаҳ тарокки ва هلا, هلا والله لا تعامرو يا ا والله يا <تصفيق> حامي اني وحامي يا <تصفيق> من قام من اهلك لسلمحيم خدائع كل جيش واليم منك am سبع المغاضي او فهن من عبدا سبع المغاضي او فهن السنه من عبدا سبع سبع الف مقاود غذا بخيبر اذا كرهب علي حوث غذا بخيبر هذا كرهب علي حوث اولم هضي اهانا من عبدا الله خيره من عذاب الله دي اصاحرها ما الملحملات من جلط عاد والعانب سياسه جاء السلام حرب عاد الحات الجدم وا وانا اخرج هذا اليوم فرسال اللهميه والدال سنه من منهم جاءوا المجبد في وين ومنهم جاءوا المجبد في وين حمزه Jab la har had am men shid bina bi mayl al-saray mayhazza wa صياد الإسود وشامنا حرحز ومن شفن بيمين الصاري ميهز على الميه من مليوز حرب العاشرية وثلاث سنعة من حفظ ثلاث سنعة ثلاث سنعة جالب الحيل ها فوق الجلو وعبا اتي دوام غيدا طور الحصار من الوئس الكرى من اكشف الفرات الفاريس المغرى ما عاد الماء ما يصعب وإن كانت ابنة الزين مضجة كسر الحصار ابن الواصل كره ملك شط الفورات الفاريس المغور وصاح الماء هذا الماء ما يصعب عليه يا بالضبط ده الدعاء ده الدعاء لي لنكن في ام لا تش ما من ما من الشد ما شاء وطمن فحاشي دول القوي احسين امام حرام وطفا يا قاعات المظلم اخو وتبع راع الجود بول نفس لا بيزهلك الارض ترع المال مين انشئ ان لاثم ما شاء رب من من ولا تعلم ما صار ومنا حاسئ قول يا محسنا وان قلنا حلم وقفان غير مثل جوات لمن اخلوا ضاي امال